بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن التشطى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا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 124. وهل أتاك حديث موسى 125. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا 126. إني آنست نارا 127. لعلي آتيكم منها بقبس 128. أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى 120. يا ربك فاخلع ما عليك إنك بالوادي المقدس قوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتيا Aku akan menghukumnya untuk jaza كل نفس بما تسعى فَلَا يُسْدَّنَكَ عَلَيْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَالتَّبَعَهَا وَهُوَ فَتَرْدَى وَمَا ك بيمينك يا موسى. قال هي عصا يتوكل عليها وهش بها على ونمي. ولي فيها ما أرب أخرى. قال ألقيها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى.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 111. وقال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري 112. وحلو العقدة من لسان يفقه قولي 113. وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي 114. أشدد به أزري وأشركه في أمري 119. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا 111. إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت تسلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى 114. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنا قذ فيه في التابوت، فقذ فيه في اليم، فاليُلقي اليم بالساحل، يأخذ وعده اللي وعده له، وألقيت عليك محبة مني، ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك، فتقول: هل أدل على من؟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 وَأَصْطَلَ عَتُوكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبَّتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيعْ فِي ذِكْرِي إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ قَضَى فَقُولَا لَوْ قَوْلَ اللَّيْنَ الَّلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا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 فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إننا قد أُوحى إلينا إننا قد أُوحى إلينا أن العذاب على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 119. ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 110. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأباه 111. قالا جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى 112. فلنأتينك بسحر فجعل بيننا وبينك موعداً فجعل بيننا وبينك موعداً لا نخفه نحن ولا تماكنا سواه. قال موعدكم يوم الزنا وأي أحشر الناس صبحاً.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 فتنازعوا أمرا بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ يَسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي إِمَّا نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهُ عَصِيٌّ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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم ولا أصلي في جذوع النخل ولا تعلمونني لا أشد عذابا وبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قا فضي هذه الحياه الدنيا اننا نناجي ربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من يغتر رب مجرما فاين النم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، فأولئك لهم درجات الأعلى.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 اي باتما رزقناكم ولا تطروا فيه ولا تطروا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وانني لوفاؤ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَبَانَ أَسِفَا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 ولا يملك لهم ضررا ولا نفع ولو قد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به 112. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا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 وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا انس واس انك موعد لن تخلفه وانذر الى الهك الذي ضلت عليه عنكفا لنحرقاه ثم ثَفَنَهُ فِي الْيَمِّ مِنْسَفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ هُوَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا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 111. فيذرها قاعا صفصفا 112. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 113. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له 114. وخشعت الأصوات للرحمن 115. فلا تسمعوا إلا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 إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظلم فيها ولا تضحك فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبله فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما.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 نحن نرزقك والعاقبة للتقواء، وقالوا لولا يأتينا بأية من ربه أو لم تأتهم بينت ما في الصحف الأولى، ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا